dayna dayna dayna khayna khayna dayna dayna ya khayna ya khayna ah khallasat el shoghl badri wamrawah farhan wabagri عاوز اشوف مراتي واد ومها جوه في حضني اشتريت حاجه حلوه من, من كشك عم ادري علشان افرح الاولاد واكلهم على حجري بفتح الباب سمعت صوت مراتي بتقول سيبني جوزي زمانه جاي ولو شافك هيقطعني جسمي كله اتشل والحاجات وقعت مني لحد دلوقتي مش متصور اللي حصل لي بدرت شمست نفسي افتكرت رايه وسكينه جريت على المطبخ روحت جاي بالسكينه بفتح باب الاوضه الاقي مراتي نايمه في حضنه بي بوصو بعده وبتلعب له بشعر الزدرو على طول طلعت السكينه وحطيتها جوه في قلبه ما كنتش متصور ان في يوم ننت عنده ومسكت مراتي الخاينه وموتتها وحطيتها جنبه بيخني مع مراتي والذنب ده من سنبور يا خاينه يا حطيره انت يا كيس النار انا مش هحزن عليكي لاني خطبت النار قتلتك انت هو ومسحت ايدي انا العار خيانه مش حاجه عاديه وانا خدت القرار يا حقيرة انتي اكيد في نار انا مش احزن عليكي لاني لأ خدت بطار قتلت كنتي هومس احتي بيدي انا العار الخي انا مش حاجة عادية وانا اخدت القرار صحية العلم النوم ويسفرنا سكندرية نبعد عن الشبهات والجريمة والمسئولية عاوزة نسلح اصلي واعيش عيش هلية جوزتي من هناك واحدة بتخاف علي نتمنى نعيش مع بعض ونكون اسرة عائلية بتخاف على ولادي يمكن اكتر من خوف علي اخلاص طف عبر بيليها وحطيتها جوه في عينيا نازل الشغل يلاق الشرطه كلها قدامي موجوده في كل مكان والظاهر محوطاني كلهم اتلموا عليا وضربوني بالبواني بالحديد في ايدي الحكومه كانت وطاني دخلت المحكمه وحكموا عليا بالاعدام yeah. لان قتلت مراتي وده نوع من الاجرام yeah. قلت له مراتي خاينه قال لي اسكت يا حيوان yeah. رفعت الجلسه وهو دلعت والميزان بدل ما يشكروني طلعونا انا <تصفيق> غلطت <تصفيق> يا خاينه يا حطيره انت اكيد في النار انا مش هحزن عليكي لاني خدت بالدور اتلتك انت هو ومسحت ايدي انا العار الخيانه مش حاجه عاديه وانا خدت القرار ها <تصفيق> خاينه يا, يا حطيره انت اكيد في نار انا حزنا عليك لاني خدت القرار قتلتك انت ومسحت بايدي على العار الخياله مش حاجه عاديه وانا خدت القرار خينا خينا خينا خينا خينا خينا خينا خينا خينا خينا خينا